بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي ُ لم َِ تحرم َُُِ ما احل َّ الله َُّ لك ََ ت َ ب َ ت َ غ ِ م َ ر ْ ض َ ا ت أ َ ز ْ و َ ا ج ِ ك َ والله ََُّ غفور ٌَُ رحيم ٌَِ قد ََ ث َ ر َ ض الله َُّ لكم َُُ تحله َََِّ ايمانكم َُُِ والله ََُّ مولاكم َُُْ وهو ََُ العليم َُِْ الحكيم َُِْ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 وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن أ ن يبدله ازواجا خيرا من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 وضرب الله مثلا للذين آ م ن و ا ا م ر أ ة فرعون إ ذ قالت رب ب ن لي عندك بيتا في ا ل ج ن ة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين